نحاول <متحدث> وياي لجليل قاح جفا معتنو مطاحة الراية ها قوتي ها قاسي للطب ناذر عمري نار الغير بي وما أرجو اشتعلت براس أمشي غير توبي في, في العالم ودعشق عباسي ها قوتي رافع راية انا المشايج سينا بعباس واسي أو اواصف لي بنيو فاهره مشي انا عزي والفيره تدفعني وحجاني اسمح لي اقول <تصفيق> ويا ما تشوفه <تصفيق> انا شي له شوف متخ لو شمس وجمر عن يمنت ويسراي تنطيني ها يا حضر بشري يجبر كسري لو مكسور جناح وما طرت فجره حتلقيني انا المجنون بشوارفي شتريد تسميني احلف باسمه بدوه دمه كل ما ابتعد عن كربلي ظلي كبر بعيني حب وحسين ديني ومذهبي ما ساوم بديني ياخلي يرجعني وحسين يسمعني أتحاول وياي ما تكسر قراري أشي للعشوف وفي الانتظاري وا قاملاك السما وساق العرش جلت على عتابه ها عرشه شمسه دنا تنسى كل هال يوم نجلت على الجسد وتعذب مصابه بتراب الشريف الخضبت وصليبت ها صبره نصره دمه كل قد ردي مائك ردي لانت آيات بكتابة كل طرف الطفل بين الخيم آذان محرابة دم صابة يفجعني وحشيان يسمعني لك حاولو ياهي ما تكسر قراري ولك ما تكسر قراري وكيف انتغاري لك حاولو ياهي ما تكسر قراري وكيف انتغاري تغا خطاره والعباس نادى من بعد يا يقسم كل من يخدم من دعب كل ما من شلتس لباسه في الحشر والحور بكاره هي صادق بيد ما يخلف عهد رب العرش يحشين وانصار ويسلمك كتاب في اليمين طالبك فاره ويشحرفعني وحشين يسمعني احمد ربك تغسل ذنبك كل خطوه يا شيخ الكربله لو ردت تخطيني بال70 لا طفت كانك طفت فيها ح بس مك رفعت رايه نظرك من عندك كرامه جارتك يا حسين يكفي جبر لي لو نزل ضرب رجليا ح دم خمره شعلت هاي سيارتك وقت المنع من تنا نمشي شو ما طفت فدي الظلم يحسي أن تدريها بالخوف والدعني وحسي أن يسمعني وحسي ان يسمعني يا موتي من وحسي ان يسمعني اوسي اوسي اوسي اوسي اوسي اوسي ها صرخة ترى ولو حاولت ما تغير افكاري ثانو ما عوله ومتتلو اخذ بثاري ها فاطم تعلم ناذر فموري اقول فاطمة وما تنفع اعذاري ناري غير ابيا اشتعل تجلس بطناري شنهي عذري وعرف ودري هذا افضل بالشمس فوق الارض عاري هذا ابن السيجي لو رضت ينزل رضا الباري اعذري اقنعني لشعر ناظم الحاشي